ولما جاء عيسى بالبينات قَالَ قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ذعب الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم تعبدوه هذا صراط منه فاختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين ضرموا من عذاب يوم نليم هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون فلخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يمين ادخلوا الجنه ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحدرون يطاف عليكم بمحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهين انفس وتلذ العيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكرون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظرمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن كتَرَكُم للِحَكَارهون أمَ بغَمُون أَن رَوم فَإِن مُبمون أَم يَحْتون أَ لا سنَعُ سِدْلَهُم وَنجواهُم بَنَا وَررسُلناَا لديهم يَكتون قُلِ كانَان لِ الرحْمَ وَلَد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ونرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إلاه وو في الارض اله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وان عنده علم الساعه واليه ترجعون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 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاستح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون بسم الله آمين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من أنزنا أمر من إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات ونوض وما بينهما إن كنتم موقين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب أولين. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يرسى الناس هذا عذاب نليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون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 نام انتظمون ولقد فتننا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم نهدو انا ندعو الى عباده الله ان ليكم رسولا منهم والا تعنوا والا تعنوا على الله ان آتيكم بشرطان مبين وإني عزت بربي وإني عزت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوني فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فاسرد عبادي ليلا لكم متبعون واترك البحر وهويا إنهم مغرقون